أَفأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ فَإِنَّمَا نَذَهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مُّنْتَقِمًا أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَا هَؤُلَاءِ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً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 أكود